وإلى ماذا انتهينا في مسألة الماء الفضل؟ آه. هذا سؤال انتهينا إلى ماذا؟ قل أنه طهور صحيح؟ طب ماذا تفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور المرأة كيف الجواب عنه؟ واعلم أن القول لا يستقيم. حتى تدفع ماذا حتى تدفع معارضه وتجيب عن ماذا عن دليله ماذا عندك من جواب إذا أجبت بأن حديث النهي هو موقوف على الصحابي، وأما حديث الإباحة فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الموقوف لا يقوى لمعارضة ماذا؟ لمعارضة المرفوع طيب عندك جواب آخر؟ ماذا عندك من الجواب ها هذا السؤال كشف عن امر مر وهكذا يضيع العلم في عدم المراجعه والمدارسة والعلم كما قلت لك ماذا قيد العلم صيد صحيح والصيد يتعين ماذا قيد وإلا ضاع ان النهي للتنزيه صحيح وليس على حقيقة النهي طب لماذا جعلت النهي للتنزيه ما يقول لك نهى رسول الله والاصل في النهي أنه لماذا للتحريم والمنع فلماذا جعلته للتنزيه قل لوجود معارض الله بالفعل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه ماذا الحرام بل وفي قول الاصوليين ما حكمه ماذا الكراهه فلو كان مكروها على الحقيقة لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره كان متأخرا يعني تقول النسخ أنت تقول بالنسخ لأن زواجه من ميمونة رضي الله عنها تاخر فاذن يكون القول بالنسخ ان الحديث النهي منسوخ بحديث ماذا الاباحه واضح لان احنا عندنا في الأدلة المتعارضه نحن على مراتب اربعه المرتبة الاولى وهي مرتبه ماذا الجمع إذا تعين الجمع بين الدليلين نضرب مثالا على الجمع بين الدليلين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفاضله بين الانبياء صح لا تفاضلوا بين الانبياء وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولدي آدم وقد صح أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست والله تعالى يقول من قبل تلك الرسل ماذا فضلنا ماذا نفعل هنا جمعا نقول بأن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا فإذا كان التفضيل راجعا إلى تفضيل الله تبارك وتعالى لبعضهم على بعض فهذا مما لا يندرج تحت النهي أما النهي لا تفاضلوا يعني ماذا أنتم بأرائكم بأقوالكم لأن أقوالكم وأراءكم لا تعدم ماذا الخطأ أو لأن أراءكم وأقوالكم لا تعدم من جهة أخرى أنك تفاضل برفع احدهم ووضع ماذا ووضع الآخر صح ولا لا فعليه فإن هذه المفاضله التي بالأراء قد تفضي إلى ماذا إلى شر قد تفضي إلى ماذا إلى شر فيكون الجمع بأن النهي محمول على معنى وهو الناهي عن المفاضلة بالأراء ولا أقوال أما إذا كان النهي مرده ماذا؟ إلى تفضيل الله عز وجل إن الله لا شك فضل بعض الأنبياء على بعض، كما قال تلك الرسل فضلنا يبقى المرتبة الأولى ماذا الجمع المرتبه الثانيه وهي ماذا ها النسخ ويشترط في النسخ شرطان عدم امكان الجمع صحيح لان الجمع اولى من الدفع والرافع وثانيا معرفه المتقدم منين؟ من المتاخر صحيح معرفه المتقدم من المتاخر عندئذ نقول بماذا بالنسخ إذا عرفنا المتقدم والمتاخر مع ما تعزر ماذا؟ مع ما تعزر الجمع صحيح فلو تعزر علينا الجمع ها هنا في مسألتنا مسألة الماء الفضل قلنا بأنه على الإباحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تبضأ بفضل ميمونة ومعلوم أن زواجه من ميمونة قد تأخر فهي آخر أزواجه صلى الله عليه وسلم وهناك مرتبة أخرى وهي مرتبة ماذا التوقف مرتبة ماذا التوقف واضح بمعنى انك تتوقف في العمل باحد ماذا الدليلين وتعمل بماذا بالاخر قال المصنف رحمه الله ونعود إلى اصل كلامه قال اقسام الماء ثلاثة وقد تبين لنا أن هذا التقسيم على قول الجمهور ولكن تقسيم الماء على الراجح على قول الحنابلة ومتأخر الحنابلة خاصة أنه ماذا؟ قسمان لأن القسم الثالث الذي ذكره المصنف ينعدم له وجود على الحقيقة اللي هو ما يسمى بالماء ليه؟ الطاهر لو سألت عن وجود صورة له في الحقيقة لا تجد الجمع نعم الترجيح الترجيح ترجيح ما ذكرت الترجيح عذره الترجيح ترجح أحد الدليلين على الاخر مثال زواج ميمونه قال ابن عباس تزوجها ماذا تزوجها حراما وروى ابو رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه ماذا حلالا هنا ترجح لنا خبر ابي رافع على خبر ابن عباس لأسباب كثيرة منها أن أبا رافع كان الرسول فهو أعلم بالوقع هو الرسول بينهما في النكاح ثانيا أن ميمونة نفسها وهي أعلم من ابن عباس شهدت أنه تزوجها وهي ماذا حلال ثالثا أن ابن عباس كان صغيرا ورواية الكبير مقدمة على رواية رافعا أن ابن عباس كان واحدا ورواية العدد مقدمة على رواية الواحد خامسا أنه تزوج حلالا والاصل في المحرم الا ايه ألا يتزوج فقزا كلام كلام ابي موافق لماذا موافق للاصل سادسا ان قول ابن عباس يمكن تاوله تزوجها رسول الله صلى عليه وسلم حراما يعني ايه في البلد الحرام ولا يعني حراما أنه كان ايه محرما خد بالك ولذلك يقولون انجد الرجل يعني دخل نجد أحرم الرجل يعني دخل الأرض الايه الحرام تابعا أن رواية ابن أبي رافع فيها تفصيل ليس موجودا في رواية ابن عباس إن قال تزوجني رسول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف صرف منطقة فرواية المفصل تقبل على رواية غير المفصل هذه تبعث وجوه للترجيح تكفيق طيب اقسام الماء ثلاثة كما قال المصنف فبدأ بالطهور ولا يقال طهور إنما الطهور فعل والطهور هو ماذا هو الماء وهو الباقي على خلقته يعني. ما معنى الباقي على خلقته يعني أوصافه الثلاثه لم تتغير من لون أو طعم أو ريح أو قيل هو الذي يصدق عليه مسمى الماء إليه؟ مسمى الماء بحيث لا يسلب هذا المسمى ولو خالطه ماذا شيء غير. لكن مثلا ننظر هذا الشاي أصله ماذا؟ ماء لما خالطه الشاي سلبه إيه؟ مسمى فصرت تقول هذا إيه؟ شاي ولا تقول هذا ماء لكن طالما بقي على مسماه فهو على اصله أربعة أنواع ماء يحرم استعماله هو الماء المغصوب وأجبنا أن الماء المغصوب إنما هو صهور لأنه لا تدر, و... لا تدر وزرة وزرة إيه؟ وزرة اخرى. ما يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى هو ما خلت به المرأة المكلفة لثارة كامله عن حدث وهو الماء ليه الفضل لكن زدنا على شرط المصنف شرطا من يذكره لا يسمى الماء فضلا إلا على شرط أقل من النصف يعني أنا شربت الآن لا يمكن أن تقول هذا فضل لأن ماذا بقي في الكوب ماذا أكثره لكن لو شربت فجاوزت النصف قلت هذه ايه هذه فضله صحيح يبا اذا لو ان المرأة اخذت من الماء كوزا او كوزين صحيح بحيث بقي اكثره واعظمه يبا هذا لا يكون ايه لا يكون فضلا صحيح وحقيقة الفضل ان تخلو به لكن لو اغتسلا معا فهذا لا يسمى ايه لا يسمى فضلا هذا لا يسمى فضله قال وماء يكره استعماله ما عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبره ماء بئر بمقبرة واضح طيب الأول لابد هنا أن نذكر قاعدة أن الكراهه ترتفع بالحاج، وأن المحرم يجوز ماذا مع الضرورة كل محرم يجوز ماذا مع الضرورة طبعا على شروط كثيرة مبينة في القعدة فمن اضطر غير باغ ولا ايه والكراهه تزول بالايه بالحاجه كأنه عند احمد اذا عدم الماء فلا يوجد غيره فاحتاج اليه وضوءا صحيح فعندئذ لا يكون ايه لا يكون مكروها فالكراهه اذا مقيده عنده بماذا؟ بعدم الحاجه. بعدم ماذا؟ الحاجه. تمام؟ يبقى احنا عندنا قاعده ان الكراهه ترتفع بالحاجة بالحاجه وان المحرم يزول بماذا؟ مع الضروره. واضح؟ مع الضروره. طيب. قول وما يكره استعماله قلت وحقيقه المكروه ما لا يعثم فاعله ما لا يأثى فاعله ويثاب ماذا تاركه ويثاب تاركه قلت غير أن الكراهه هاون لا تعلق, لا تعلق لها بماذا بحصول الطهارة ورفع الحدث صحيح لأنه ما إيه طهور ما هو قال في أول الكلام أحدها إيه طهور ثم جعل تحت هذا الطهور اربعه انواع تمام طهور محرم اللي هو ماذا المغصوب مش كده وطهور يحرم استعماله اللي هو طهور يحرم استعماله اللي هو اللي المغصوب وطهور يرفع حدث الانثى ولا يرفع حدث الايه الذكر وهو الماء الايه وطهور يكره اللي هو ماء بئر بم بمقبره واضح يبا إذن استفدنا الآن ثلاث فوائد معرفة المكروه أنه ما لا يعثم ماذا فاعله ولا ايه ولا استغفر الله ويثاب تاركه ثانيا أن الكراهه ترتفع بالحاجة ومثال الحاجة كما لو عدم ماذا الماء فصارت له حاجة فين؟ في الوضوء فعندئذ فالوضوء به اولى من أولى من التيمم صحيح اولى من الايه اولى من التيم يبقى الكراهه ترتفع بماذا طيب ثالثا هو ما هنا على تغير احد اوصافي دي مسألة اخرى في تغير احد أوصار. هنا مفيش تغير احد اوصافي هو بيتكلم ان هو الماء ده يكره ليه باعتبار وجوده انه ببئر ماذا بمقبره واضح والفائدة الثالثة التي ذكرناها هنا يا طلبة العلم هو نعم نحن قلنا المحرم يجوز مع الضرورة والمكروه يرتفع لماذا للحاجة واضح وأن هذا الماء فهور فلتعلق له فلتعلق لهذه الكراهة بحصول ماذا الطهارة ماشي قلت وهذا من أفراد مذهب احمد يعني إيه من أفراد مذهب احمد ها يعني انفرض به أحمد دون ماذا دون غيره، واضح إلا أنه لا دليل على كراهتي هذا الماء لما يأش لا دليل على كراهه استعمال هذا الماء لماذا اولا لأن الكراهه حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بماذا إلا بدليل ثانيا أن الكراهه مبناها هنا على الاحتمال ما هو الاحتمال؟ إن هذه البئر الماء فيها ماذا يختلط بماذا بالمتحلل من اجزاء ماذا الموت تمام بالمتحلل أن الكراهه هنا مبناها على الاحتمال والاحتمال لا عبرة به شرع لأن الأحكام الشرعية يقينية والمحتمل لا يجري عليه حكما إلا أن يترجح لأن المحتمل هو من قبيل ماذا الظن والظن لا يعمل به إلا اذا احتفت به قرائن واضح فالحنابلة بن المسألة هنا على ماذا احتمال تحل عظام الموتى بماذا بالماء هذا الاحتمال قوي ما هو قوي ومن هنا في مسألة مهمة جدا أن الأحكام الشرعية لا تبنى على, الإيه؟ على الاحتمال لأن الاحتمال هو من قبيل ماذا؟ الظن والظن لا عبرة به إلا أن تحتف به ماذا؟ قرائن ترجحه واضح يبقى إذن هذا مورد المساله عندهم من؟ قلت ثالثا لأن طبعا أصف الأحكام الشرعية أنها ماذا؟ يقينية والمؤمن يعبد ربه على ماذا على بينه على بينه من ربه صحيح قلت سالسا وأن الماء طهور لا ينجسه شيء ومتى كان طاهورا كان ماذا كان مباحا والقياس الذي ذكر والقياس الذي ذكر سبع الأحناف بنوا المسألة على قياس والقياس الذي ذكر إنما هو قياس فاسد الاعتبار وذلك من القياس على ما سمد بنجة والقياس على الجلاله. إيه هي الجلاله الدب التي تأكل إليه العذرة الدابة التي تأكل لي العذر هذه تسمى إيه؟ لكن لا تسمى جلالا إلا إذا غلب ذلك في طعامها، تمام؟ لكن هاب أنه لم يكن غالبا، لا تسمى جلالا لأنها لا تحمل هذا الاسم إلا إذا غلب عليها الفعل، فاي ولا لا؟ أنت تقول على واحد عالم لمجرد أنه أفتى في مسألة بفتوى صحيحة هذه تدير لقب عالم. ولا ما تعطي لقب عالم إلا إذا خرجت أقوالهم موافقة لمن أقوال أهل العلم في ماذا في غالبها يبقى الأشياء لا تأخذ حكما إلا بالغلب بما يغلب إيه؟ عليها فلا تسمى جلاله إلا إذا حصل ذلك أي غالبا في طعامها كانها تأكل ماذا العزر فحرمت الجلالة بأكلها ماذا العزرة لأن هذه العزرة تحللت ودخلت ماذا فصارت في أجزاء جسمها تمام فهاء أو ما ثمد بنجة أو ما ثمد به بنجة فهذا القياس قياس مع الزارف لأن هناك فرقا بين مورد الطعام والشراب ومورد ماذا الوضوء والطهارة ايه الفرق بين الموردين ان مورد الوضوء والطهارة مبناء على نجاسة الماء وطهارة الايه الماء لكن مورد مسألة الطعام والشراب مورده على الحل على الحل والحرم على الحل والحرم ثانيا من معنى اللي موجود في الجلاله اقوى من المعنى الموجود في في الماء بئر بمقبره واضح المعنى اللي موجود هنا إن الجلاله التي تاكل العذره معنى التحريم فيها موجود وقوي لكن المعنى اللي موجود في ماء بئر بمقبره هو معنى ايه معنى ضعيف صحيح فالقياس مع الفارغ وهناك شرط في القياس عند اهل العلم وهو ما يعرف بالتماثل صحيح فالتماثل هنا مفتقد لقياس مع الفارغ المعنى هنا قوي والمعنى هنا ايه ضعيف فلا يحسن ليه فلا يحسن القياس واضح خط أن القلالة وإن كانت تحرم من جهة إلا أنها تحل من جهة متى ماذا حبست حتى يمتنع فيها المعنى يعني لو أخذنا لو وحبثناها اياما فإن معنى التحريم قد زال قد عنها قد زال عنها إذا حبست قلت كذلك ماء بئر بمقبرة فإن معنى الكراها يزول بكثرة الماء لقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث إذن انتهينا إلى أن ماء بئر بمقبرة هذا من مسائر الحنابلة من مفاريد مذهب لحنابلة مفهوم هذا اولا يعني من فرض به الحنابلة خلافا لمذهب من ثانيا إن القول عندهم هو بالكراهه وأن الكراهه تزول عندهم لماذا للحاجة يبقى لا تعلق لهذا الماء بمسألة حصول الطهارة من عدمها إنما التعلق بدفع ماذا بدفع الكراهه صحيح وأن دليل الحنابله هنا هو القياس على ماذا على الجلاله وما سمد بماذا بنجس وأجبنا عن هذا القياس وتبين لك ماذا ضعفه لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على احتمال ولأن الكراهه حكم شرعي لا يثبت إلا بماذا إلا بدليل صح أنا قلت الآن سبع كلمات سبع جمل صح ولا ما هو صح من يستطيع ان يعيد عليه السبع جمل او المساله لآخر ليكن درسنا درس تحفيظ صحيح وهذا والله خير العلم نحن ما تعلمنا القراءه والكتابة في مدارسنا ونحن صغار وما أجدنا هذا إلا على طريقه اليه تحفيظ فلما اختفى هذا من المدارس صار الشاب في الجامعة صحيح لا يحسن قراءة ماذا الجريدة. وكنا قديما يقال لنا إذا الطفل جاوز الصف الثاني الابتدائي فلم يقرأ القريدة هذا أخرجه منين من التعليم إيه والله في نصيحة أخي لي. قال كده متى لم يتعلم أولادك القراءة والكتابة في الصف الثاني بحيث يقرأ القريدة أخرجه منين تعليم وإيه وقت اليديك إيه منه لأن كنا نعلم على طريقة ليه على طريقة التحفيز اللي بيسخر منها ليه اللي منها الآن صحيح لكن لما تقرأ وراء الكمبيوتر دي مش تحفيز <تصفيق> ولست أدري ما الفرق بين أن تقرأ وراء الكمبيوتر الآن الجامده وأن تقرأ وراء ليه وراء الأستاذ في المدارس الله المستعان من يستطيع أن يقول هذه جائزة حضرته استوى دي سبع جمل ها أنت أجبت من قبل ولا لا طيب معك الجواب يا أحمد فلا قطع الله لك صوتا قول أنا أقرأ عليك عبارة اللي المصنف وأنت ايه ماء يكره ها أجل ما معنى من مفاريد مذهب أحمد الكلام أعيد الكلام وعشان اللي الذي فاته كتاب كتابة وإن الذي فاته كتابة وثاني الذي فاته فهم يبقى من مفاريد مذهب أحمد يعني انفرض احمد بهذا القول عن من؟ عن جمهور أهل عن جمهور أهل العلم اثنين أن الكراهه حكم شرعي والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل كتاب وإيه تتابا وسن ثلاثه أن مبنى الحكم هنا عندهم على احتمال هو احتمال تحل العظام الموتى صحيح واختلاط به هذا الاحتمال ضعيف والأحكام الشرعية لا تبنى على ليه على الاحتمال لأن المؤمن يعبد ربه على بينة من ربه والأحكام الشرعية لا على ليه على اليقين رابعا قياس مع الفارق لأنهم قاسوا على إيه على الجلاله طب لماذا هو قياس مع الفارق مم. إن قياس مع الفارق لأن المعنى غير موجود في الماء ما كان موجودا في الجلاله المعنى ضعيف صحيح ولا بد في الخياس من اعتبار مسألة تماس هذا رابعا خامسا هذه أربعة طيب أنا, ما... أنا طلبت سبع جمل لا بأس عليه خاصة وه... وهذا اول درس معنا وهذه بداية موفقة قوية لماذا ترفع الشمال أوس. آه قاعدة أن الكراها ترتفع بماذا بالحاجة كل ما كان حكم كراها إذا كانت فيه حاجة فالكراهه ترتفع صحيح وان الحرام يزول بماذا بالضرورة أن الحرام محرم مع الطرار ولا كراها تفين في حاجة سادسه المكروه تعريفا هو ما لا يأثم فاعله ويتاب تاركه سابعا لا ما هذه الجملة سابعا هذه جملة قديمة من الدروس الماضي لا ما قلت أنا هذا ماش ممكن ها ان الأحكام تؤخذ بليه بالغلبة فلا اعتبار بكونها جلالة إلا أن يغلب ذلك ايه عليها صحيح فلا تأخذ هذا الحكم إلا بغلبه صحيح كما ضربت مثالا قريبا الرجل لا يسمى عالما بفقه ماذا مسألة إيش كذا لا يسمى عالما بفقه مسألة وإنما لكي يسمى عالما فلا بد أن تكون إيه أن تكون أقواله موافقة لمن لأهل العلم في غالب ماذا في غالب أقواله طيب يبقى عرفنا الآن مسائل الايه ماء بئر بمقبره قال وماء اشتد حره او برده خل بالك الامام احمد ساجيبك امين الامام احمد رحمه الله كان اماما ذا ورع شديد وليتنا نكتسب هذه الصفه من دراستنا لماذا لمذهبي فكان يتورع عن كلمة الايه الحرام ويعدل عنها الى قول ماذا اكره لا احبه لا يعجبني وهذا من باب التورع فين؟ في الفتوى لان باب الايه الحلال والحرام هذا باب شديد قال تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصبوا به الكذب الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الايه ولذلك ينبغي الطالب العلم أن يكون متورعا قدر ما يكون متورعا في مسائل اليه حرام ولا والحل... فلا يبادر الى القول حرام ولا يبادر الى القول ماذا يعني يجوز أو, أو, أو حلال او كذا انما عليه أن, أن يحتاط لهذا اللي في هذا الباب لذلك الامام ترى دائما في اقواله اليه يكره لا يعجبني وترى هذا الورع عند البخاري في الحكم على ماذا في الكلام على الرجال تركوه فيه نظر ضعفوه شوف كلام برضو البخاري فيه توقع شديد لان اعراض الناس عفرة فكان البخاري ايضا من شديد ورعه انه يختار من الالفاظ تركوه ضعفوه تكلموا فيه فيه نظر ما لا نسمع في زماننا هذا نسمع اكذب مش عارف كذا اخبث من حمار اهله اضل من دجال مش عارف ايه الى اخر هذا جاهل لا علم له يعني نسمع الفاظا لا نكاد نسمع الفاظ ورع وإيه وتوقي في هذا الباب ولا حجة في أن هذا كان من فعل بعض اهل العلم لا كان فعلهم هذا على الاستثناء يعني يشتد الواحد منهم في الجرح ماذا في حق هالك يعني لما يجي رتن الهندي يدعي الصحبة بعد ستمائة سنة يبا استحق قول الزهب بقى رتا وما أدراك ما رتا دجال من الدجاجلة لأنه ادعى الصحبة بعده لكن الأصل أنهم كانوا عندهم توقف ولذلك تركوا من جرح أقوام له لأنهم كان عندهم من من شديد العبارة أنا أذكر رجلا كتب كتابا هذا الكتاب يكاد ما فيه أو كل ما فيه حق لكن ما الذي ضيع الكتاب وكان الكتاب في الرد على رجل آخر يقول في اول الكتاب دكله ده مش عارف ليس هذا من ألفاظ من ألفاظ الجرح عند اهل العلم ونذكرنا بطريفة حكاها لنا بعض شيوخنا أن أحدهم في, في اليمن قال لك يعني يسمعنا الحافظ ابن حجر ويسمعنا من قبله النساء وكذا لهم إيه لهم ألفاظ ولهم مصطلحات في الجرح، فبدأ هو كمان يعمل له مصطلحات فكتب على هامش بعض الليه الكتب راوين باين. <تصفيق> صحيح وهذا والله كله من ماذا من طلب الشهرة والمعرفة ومن حب الغريب صحيح فاخترع لنفسي إيه؟ مصطلحات طيب هات ما عندك عشان المثال الجديد لا انا الاحناف هذا صبق لسام مني اقصد الحنابلة اقصد الحنابلة هذا صبق لسام مني فلا تلومني في هذا معلش زهيمر بدري شوي قال المصنف رحمه الله تعالى ماء اشتد حره او برده هذا يكره على مذهب من على مذهب احمد ماء اشتد حره او برده طب ما وجه الماء الكراهة عنده قال لانه يؤذي ويمنع كمال ويمنع كمال الطهارة صحيح قلت فكأن ها هنا معتبرة لمنع الإزاء والضرر من جهة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار صحيح وبطلب كمال الطهارة من جهة لقول عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء، فقوله أسبغ الوضوء يبى طلبه لان الإسباغ في اللغة معنى إيه؟ معنى الكمال، وأسبغ عليكم نعمه يعني أكمل ايه نعمه وأتمها عليكم، صحيح؟ يبقى إذن الإمام أحمد بن الكراهة هنا على ايه على سببين، وهما معتبران، ما هما؟ منع الضرر من جهة، والشرع قال لا ضرر ولا درار، ومن جهة أخرى. تحقيق الايه كمال الطهاره والشرع قد قال اسبغ الايه اسبغ الوضوء هذا جيد عندك طيب قلت ولا شك أن الكراهه ها هنا معتبره والقول قوي وهناك وجه في حديث عمر بن العاص رضي الله عنه لما احتلم في الليلة الباردة فغتل مغابنه وتوضا ثم تيمم عندكم مشاكل في هذا الحديث ساجيبكم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أصليت بأصحابك جنبا فقال له ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجه طيب تنشطون لبعض فوائد هذا الحديث لا تفوت لأنها مهمة جدا قلت هو في هذا الحديث من الفوائد ميات اولا الاعتبار بالوجود الاعتبار بعدم وجود الحكم كعدم وجود الحقيقي لان الماء موجود صح لكن وجوده حكما يمتنع لان الماء كان, إيه؟ كان باردا صح فالشيء وجوده الحكم كوجود الحقيقي وعدم وجوده الحكم كعدم وجوده حقيقة حقيقه يعني ايه الكلام ده واحد وجد ماء صحيح؟ وجد يبقى ده وجوده ايه؟ حقيقي صح ولا لا؟ لكن لم يوجد حكما ليه؟ لأنه لا يستطيع الوصول ايه؟ او لأنه لا يستطيع استعماله يبقى هنا عدم الوجود الإيه؟ الحكمي كعدم الوجود الإيه؟ الحقيقي ماشي؟ وبه أن التيمم يجوز للتضرر باستعمال ماذا؟ الماء وإن وجد حقيقة لكنه لم يوجد حكما صحيح؟ زي واحد له أب لكن الأب لا يرعاه إيه موجود الأب هنا إيه؟ حقيقي لكن ليس موجودا ولذلك قال الشاعر ليس اليتيم من خلفاه ابواه من هم الحياة وتركاه زليلا إن اليتيم من تلقى له أم تخلث أو أبا مشغولا فهذا اعتبره يتيما مع وجود ماذا؟ ودي مساله مهمه جدا اكثر الموجودين في الايتم في الملاجئ الايتام دول إيه؟ لقطاء وكان حصل اشكال وكانت يعني مساله عرضت انتوا ازاي تعطوهم من اموال الايه من اموال الزكاه او هؤلاء اباؤهم وايه وامهاتهم موجودين لان اكثرهم ايه نعم هم موجودون على الحقيقة لكن ليسوا موجودين إيه؟ حكما صح فيعتبر من هذا الباب ايتاما أي ولا لا لأنهم غير موجودين حكما هم موجودون في أرض الله لكن ليسوا معروفين ولا معلومين صحيح ولا يقومون بحقيقة الأبوة من ماذا من النفقة والرعاية والتربيه ونحو ذلك فالوجود الحكمي كالوجود الإيه؟ ده هذا من فقه عمرو أنه تأول آية التيمم فإن لم تجد ماء قلت قوله تعالى فإن لم تجد ماء يعني تأولها عمرو حكما أو حقيقة حكما أو حقيقة يبقى واجد الماء الذي لا يستطيع استعماله يعتبر ماذا ها؟ يعتبر غير واجد له صحيح طيب قلت الفقهية الثانية وفيه أن المعصور لا يفقد الميسور لأنه ماذا فعل الميسور الوضوء والايه وغسل مغابنه والمعصور هو ماذا الغسل فلم يسقط المعصور الإيه؟ الميسور ولذلك لو واحد وجبت عليه شاتان في عقيقة ولده ولم توجد معه إلا ماذا إلا شاء يقول لك لا اشترع أمر باثنين وأنا معيش الاثنين. قل له يا رب لك ابن حزم <تصفيق> لا المعسور لا يفقد الايه الميسور واذا قال تعالى فاتقوا الله ايه ما استطعتم صحيح والاصل أن من لم يستطع امرا يجاوزه الى ماذا إلى ما يستطيع إلى ما يستطيع لا يسقطه كله وانما يسقط بعضه الذي عجز ايه فعمر رضي الله عنه اسقط الغسل صحيح وابقى الوضوء ولا ثالثا وليس هذا من الجمع بين البدل والمبدل عنه إنه ممكن واحد يقول لك هذا عمر توضأ وإيه وتيمم إزاي الجمع إذا وجد الوضوء بطل له؟ هذا ليس من جمع بين البدل والمبدل عنه ليه؟ لأن تيممه إنما كان للجنابة وإنما وضوءه كان للسنة ولما يقدر عليه صحيح رابعا تحصيل تحصيل كمال المطلوب من الجمع بين الطهارتين وهذا من حسن تعبد المرء لمن لربه أنه يطلب في العباده الايه الغايه ما فيش ايه ربنا بتأبل وكل من رسول الله ملتمس كما يفعل بعض الناس من من طلب العباده على طريقه الايه يعني ما اسمح في التعبير على طريقه السلق صحيح سلق العباده كده لا شوف النبي عليه الصلاه والسلام شوف ربنا عليه. قل ان كان للرحمن ولد فأنا اول اول العابدين هنا تحتمل ماذا الاوليه مطلقا وتحتمل الأولية بمعنى الكمال والغاي هي ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اغتسل حافظ ابن حجر لك لماذا تيمم قبل لماذا استغفر الله لماذا توضأ قبل غسله ما هو في روايات سيد عائشه وميمونه ومسلمه أنه كان يتوضأ وضوءا ايه كاملا للصلاة ثم ثم قال الحافظ ابن حجر وهذا من باب تحصيل ماذا الطهارتين طلبا لكمال ماذا العبادة يبا فلا تقتل عن تحصيل ماذا؟ كمال العباده وغاية العبادة ولكن نحن على قاعدة مره والله إذا كنا في أمر دنيا طلبناه على غاية الكمال وإذا كنا في أمر دين طلبناه على أدنى الكمال شوف يقولك يا ديسلم إيه دا مش عارف كذا دا أستاذ ده دا أستاذ ليه؟ لا نطلب الحاجة إلا على غاية الكمال يقول له بص البنطلون عنده 33 سنطر فتحة الرجل لازم تبقى 33 لكن إذا صلى تلاقي الصلاة هجين ما بين ركعة ملكي على شفعي على ركعة ما تعرفش تقيبها منين واخد تقول له إيه الصلاة دي, دي أنت بتصلي يقول لك ربنا بتقبل صحيح لكن إذا لبس شيئا أو أكل شيئا أكله على غاية على غاية المطلوب فاحذر طيب لا اصبروا عليه في فوائد الحديث حتى لا تضيع من رأس نقول فهي رقم كم الخامسة قلت فقه عمر ايه النساء إن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا السبب لان الآية هنا ولا تقتلوا أنفسكم نزلت على سبب لكنها العبرة بماذا بعموم ليه طيب ومن فقه أيضا والاعتبار بقاعدة الوسائل لا أحكام الغايات أو المقاصد وبناء الأحكام على غلبة الظن وعمر بن عرف أنها يقتل لو, لو اغتسل بالماء فهذا غلب عليه يبقى بناء الأحكام على غلبة الظن وأمن الوسائل لها أحكام الغايات بمعنى الاغتسال بالماء البارد ممكن يؤدي الى الهلكه فاعطاه حكم الهلكه الوسائل لا احكامه الايه صحيح لما كان الاغتسال بالماء البارد مظنت الهلكة منعه ما تمنع له الهلكه وحرم ما تحرم الهلك ما تحرم الهلك يبقى بناء الاحكام على غلبة الظن وسائل الاحكام الايه الغايات صحيح ثامنا ولا تاسعا مشروعية الاجتهاد سادسا بد مشروعية الاجتهاد وانا الاجتهاد لا يقصر لما ظهر من اجتهاد عمر رضي الله عنه وارضان الفائدة قلت فيه تتمية المتيمم جنوبا باعتبار أنه يجب عليه ماذا الغسل متى وجد الماء وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المسلم بما دل على انه يرفع الحدث من جهة اخرى لان في مساله هل التيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاه ايه الفرق لو قلت ان التيمم مبيح للصلاه يعني لو أنا صليت العشاء الان بتيمم والميه جت يلزمني اعاده الايه العشاء طالما أن اننا في وقت لأن التيمم مبيح لماذا؟ لكن من قال التيمم رافع للحدث لا تلزمني إعادة لأنك أعطيته حكم الوضوء فالنبي لما سمى التيمم وضوءا يبقى أصبح التيمم ماذا؟ وضوءا بمعنى من صلى بالتيمم فقالته صحيحه ولا تلزمه ماذا؟ إعادة وإنما يلزمه ماذا من جهة أخرى؟ الوضوء ليه؟ لان التيمم ان كان رافعا للحدث لكن رافعا للحدث رفعا مؤقتا متى وجد الماء بطل الايه بطل التيمم ولذا قال لعمره صليت لاصحابك ايه جنبا صحيح صليت لاصحابك جنبا وطبعا هذا الحديث فيه عظيم فقه عمرو بن العاص لما تقدم يصلي ابو عبيده وابو عبيده افقه واعلم قال عمر إنما جئت علي مددا فدل ذلك على جواز إمامة المفضول بمن بالفاضل فضلا عن أن السلطان هو ماذا هو الإمام وان لم يكن أقرأ الناس السلطان لا يتقدم عليه ماذا أحد ولو كان أقرأ الناس لأن عمرا هنا تقدم على من على أبي عبيدة ليه تقدم عليه لأنه كان أمير له أمير الجيش ويتاكد فقه عمر بان عمرا إسلامه كان عمره كم ثلاثة أشهر فقط. لأن هذا في غضب ذات الايه ثلاثة. شوف الكلام. وعجب مرة أخرى أنه يحفظ آية سورة يحفظ سورة النساء وآية سورة النساء وسورة النساء كنا ندعوها قديما سورة المشايخ كل أحد شيخ إلا عند سورة الإيه النساء هنا اختبار الإيه المشيخ صحيح هنا اختبار الايه المشيخه في سوره الايه في النساء فهذا عمر بن عاص طبعا ده يعد دليلا للاحناف للحنابلة ولا زلت اقول احناف مش عارف ليه دليلا للحنابله على كراهه استعمال الماء الايه الماء الحر او او البارد صحيح على الكراهه قلت ولكن ضابط الكراهه هنا ما يحتمل الإنسان وما لا يحتمل وقد طح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان أنه كان يتوضأ أو يغتتل بالحميم رضي الله عنه أرضاه والاصل الشرعي أن الماء طهور ولكن قال تعالى ولو شاء الله لاعنتكم انت عارف عني كراها يعني من وجد ما اشتد حر او برده رحمك الله. بما لا يطيق يعدل عن هذا الماء إلى ماذا؟ إلى التيم. شوف المثال عمل الزاي يعدل عن هذا الماء إلى ليه؟ إلى التيم. عملية آ عملية. يمكن عملية وعملية ممكن في يمكن في الجندية بالذات مسألة بكلها إيه؟ لها وجود قوي في الذين ينقطعون للجندية في الصحراء ويعدمون وجود الليه. ويكون الماء هناك باردا. صحيح قد يحصل باستعماله نوع من أنواع الإذاء واضح طيب قال المصنف رحمه الله يبعرفنا عرفنا في المسألة الثانية ان الكراهه هنا ماذا معتبرة ما خلفنا الحنابلة في المسألة الأولى من أن الكراهه هنا غير معتبرة لنا لين الدليل قال او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او سخن بنجاسه يعني لو سخن الماء بماذا بنجس قال لي طب ما هو ضابط الكراهه لماذا الكراهه قالوا لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه بمعنى إيه لو سخنته بنجس فهذا النجس ماذا يتبخر فماذا فيمتزج بالايه بالماء فيكره لماذا دعم يريبك الى ما يريبك لا... إلى ما لا يريبك قلت فضلا على أن باب الطهارة هو باب احتياط ووسواس الطهارة أمر ماذا أمر الوسواس فعلا اوعى تفتح على نفسك باب وسواة ليه الطهارة هذا على وجه خصوص كنت قرأت كتابا في الوسواس لبعضهم ممن كتب من الأطباء فأكثر حالات الوسواس التي ذهبت إليه حالات وسواس في الطهارة صحيح هو وسواس مر لا تفتح على نفسك هذا ليه هذا الباب سده عليه فكلام لا معترض ولكن قلت غير أن الكراهه ها هنا مبناها على صعود اجزاء لطيفه من النجر وهذا غير مسلم به فضلا عن ان تبخرها هو ضرب من ضروب الاستحالة الذي يخرجها عن حد النجاس يعني ايه الكلام ده عندنا شيء اسمه الاستحالة في الشر ان الشيء النجس اذا تحول عن صورته تمام التي هو عليها هذه تسمى ايه استحالة فانه يطر زي ايه لو سلمنا بنجاسة الخمر أن الخمر هذه تركت حتى صار صارت ايه صارت خلل فحل ولا ما تحل تحل لانها تخللت تمام وتحولت عن صورتها التي كانت ايه هذا ما يسمى بالاستحالة هذا ما يسمى بالايه وذلك نتكلم عن مساله موجوده اليوم وهي الوضوء بماء ايه المصارف المعالجة كيميائيا انتم عارفين دلوقتي عن طريق الايه؟ المسائل الميكانيكية والكيميائيه بيعملوا عملية ايه؟ عملية تنقية لماء إليه مصارف ففتوى هيئة الكبار والمجامع الفقهية على الكراهه لا على التحريم فهم لماذا قالوا بالكراهه ولم يقولوا بالتحريم قالوا ان الصورة التي كان عليها لها الله ايه؟ استحالت ولكن قالوا بالكراهه لماذا قالوا لان النفس إيه؟ لا تالف لا تطمئن والنفس لا ترتاح واضح يبقى إذن نقول ان مبنى المساله عند الحنابلة على ان اجزاءه تتحلل قلنا هذا لا نسلم به تمام ثانيا لو حصل وتحللت اجزاءه فدخلت في الماء فإنها قد استحالت عن صورتها التي ماذا كانت عليها والشيء استحال عن سورة الذي كان عليها فقد إيه فقد حل فقد ماذا فقد حل واضح قلت ثالثا فضلا عن الكراها حكم شرعي لا تثبت إلا بنص وأن الأصل الماء فلا يعدل عن غيره إلا بدليل قال المصنف رحمه الله او استعمل في طهاره لم تجب اللي هو الماء إليه المستعمل ولكنه مشروط عندهم أن يستعمل في طهاره لم إيه؟ لم تجب يعني ايه لم تجب يعني رجل توضأ ولكن لا توضأ وضوء تجديد يعني وضوء تجديد يعني هو على وضوء ولكن راعا يتوضا انشط لماذا للنفس وطلبا للسنة قلت فائده في قوله لم تجد يعني وضوء تجديد وقد جاءت السنة بمشروعية الوضوء للتجديد كما صح عن علي في الصحيح أو كما جاء عن علي الصحيح انه توضأ وضوءا خفيفا يبقى نفهم من وضوء التجديد يفارق وضوء ماذا وضوء الحدث بانه يكون وضوءا خفيفا يعني وضوءا خفيفا لا يكون فيه اسباغ لا يكون فيه تسليس لا يكون فيه مبالغه صحيح كوضوء ماذا كوضوء المحدث فقال علي هذا وضوء المحدث أو هذا وضوء الطاهر ما لم ي ما لم يحدث ويقوى هذا بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى صلاة فقول إذا قمتم إلى الطلا في مشروعية الوضوء لكل لكل صلاة في مشروعية الوضوء لكل ماذا لكل صلاة ولا شك أن هذا أنشط قوله أو استعمل في طهارة لم تجد كتجديد يعني كراهة الماء ماذا المستعمل قلت بل المستعمل صهور لا يكره انعدام الدليل على كراهته فضلا عن ثبوت وضوئه صلى الله عليه وسلم او مسح راسه صلى الله عليه وسلم بما بقي في لحيته من بلل فقال صلى الله عليه وسلم أو ففعل صلى الله عليه وسلم او, فتعمل أو فتوضا بالمستعمل صلى الله عليه وسلم قلت ثالثا ولا وجه للكراهه ها هنا لان الماء طهور وان المؤمن طاهر بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ماء المتوضئ على المعيون شفاء من العين كما جاء في قصة عامر وسهل لما رأى عامر سهلا يتوضأ فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد العذراء فوعك سهل من ساعتها وهنا يحسن أن نفرغ بين العين والحسن فالذي جرى من عامر هنا هو ماذا هو عين لأن الصحابة كما أخبر الله عنهم ولا يجدون فيه صدورهم حاجة مما إيه؟ فلا تحمل صدورهم حسدا يعني بعضهم على, بعضهم على بعض وإنما هذا في من جاء بعدهم ولذا كان الدعاء ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وغفرنا وإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل طب لماذا كان هذا الدعاء على الخصوص ولا تجعل في قلوبنا غلا لما تحمل قلوب من بعدهم ماذا غلا صحيح وحاسدا وحقدا عليهم اما قلوب بعضهم على بعض فقد أخبر الله تبارك وتعالى عنها فقال ولا يجدون في صدورهم ايه حاجه مما ايه مما اوتوا صحيح فالشاهد أن قلوب الصحابه لا, لا تحمل غشا ولا حقدا فالصحابي قال ما رايتك اليوم ولا جلد العذراء ولذا جاء الحديث العين حق اشار إلى انه ما كل العين تكون حسدا إنما العين أشمل من الحاسد عند قصد وفي قلبه ماذا وفي قلبه يعني نية واضح أما العائن فليس في قلبه قصد وليس في عنده ماذا نية واضح وبعض الناس ينكر الحسد بماذا بأن ايه مقدورة لكن الأخدار على أسبابها تكون صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق وقال لو كان هناك شيء سابق القدر لسبقته له وهذا رجع إلى مسألة أن القدر يتحول ويتغير بالقدر صح يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيه وقد أفاد بعض من هذه الآية أن الأقدار نوعان هناك أقدار معلقة وهناك أقدار نيف هناك أقدار نافذة فالاقدار المعلقة تتبدأ فالشاهد فرق ما بين العين والليه والحسد واضح فرق ما بين العين والحسد ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حمد بعض أنواع الحسد وقال حسد إلا بين في سنتين لأن الحسد لا يزم إلا عند تمني زوال النعمة عن من عن المحسود واضح أما المعيون ف... أو العين فقد تجامع الحسد وقد تفارقه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامرا أن يتوضا وصب الماء على من على سهل هذا يدل على أنه طهور لأنه لو كان نجسا لما صبه على ماذا وثانيا أنه لا يكره استعماله صحيح لأنه لا يجوز الدواء بما يكره, بما يكره ويحرم ما جعل دواء أمة فيما أو شفاء أمة فيما يحرم وقوله يحرمون يشمل ماذا يشمل ما يكره والناس يتجوزون في باب الدواء بدعوى انه ضرورة لا بدعوى أنه, أنه ضرورة فالمهم، فهذا يدل على أنه طهور من جهة وعلى أنه لا يكره من من جهة من, جهة من جهة أخرى، وقد صح تبرك الصحابة بوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه طبعا خصوصية له، وهذه الخصوصية قاصرة عليه على حياته، فلا يجوز التبرك بآثاره بعد موته. ولا يجوز أن يقاس عليه غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاحه ماذا معلوم صلاحه مشهود صلاحه منصوص عليه صح وانك لعلى خلق ما كذب الفؤاد ما زاغ البصر وما, وما طغى الى اخر ما جاء في شهود الله عز وجل لهم ماذا لكن غيره من يجزم بصلاحه أه. فضلا أن هذا يفتح باب فتنة على من؟ على الأمة إذا جاز التبرك به بما يدعونه من آثار من؟ الصالحين والذي جرى من السلف هنا لا يكون حج كما حصل من بعض من كانوا يتبركون مش عارف بوضوء فلان ويتبركون بقميص فلان هذا الكلام لا يجوز ولا يكون ذلك دليلاً خاصة التبرك الذي جرى من الصحابة هنا جرى على قصد معين ما هو القصد أن يروى المشركين من أنفسهم خيرا في نبيهم لأن عروه كان يستشرفهم وينظر ماذا إليهم حتى رجع فقال شهدت قيصر فما رايت أحدا يعظم أحدا كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا واضح طيب يبقى اذا قلنا بأن الماء المستعمل طهور من جهه ولا يكره استعماله منين من جهه أخرى سواء كان مستعملا في طهاره لم تجب او في طهاره ايه قلت ولا فرق في ذلك بين طهاره لم تجب وطهاره وطهاره واجبه ذلك لأن الأصل ذلك لأن الأصل عدم التفريق إلا ما دل الدليل يعني إيه؟ الأصل ان لا نفرق بين الطهاره الواجبة والطهاره المستحبة إلا ما دل ماذا إلا ما دل الدليل صحيح؟ فهل عندك دليل على التفريق بين الدلام بين الطهاره الواجب والطهاره المستحبة؟ عندنا تفريق ما هو في إسباغ الإيه الوضوء صح والأصل عدم التفريق بين عبادة وعبادة ما كانت جنسا اسمع من الأصل عدم التفريق بين عبادة وعبادة ما كانت جنسا فصلاة النافلة هي هي على صلاة إيه؟ هي هي على صفة صلاة إيه؟ الفريضة إلا ما جاء الدليل من مشروعية الجلوس فين؟ في النافلة على غير شرط القدرة ولكن تكون الصلاة على عليه على النصف من صلاة من يبأذن الاصل عدم التفريق بين عبادتين جنسا ايه واحدة طواف العمرة هو هو طواف الحج طواف تعي الحج هو هو تعي ماذا العمرة إلا أن يأتي دليل لماذا على التفريق كما جاءنا دليل التفريق بين وضوء التجديد ووضوء الحدث ماذا التفريق توضع وضوءا خفيفا ولذلك شوف الصحابي قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة لماذا قال كغسل الجنابة يبقى الأصل أن صفة صلاة غسل الجمعة على صفة غسل ماذا الجنابة لفرق إيه بينهما حسبكم هذا القدر عشر دقائق فقط في درس العقيدة لنماذج العقيده هذا اليوم صحيح